فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَاهِلِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ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 من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 انا الخالقين الله ربكم ورب ابائكم له ولين فكذبوا فانه إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آله